أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وخلقناكم أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّوْمَكُمْ سُبَاتًا لِبَاسًا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 جعلنا من المصيراته ماء انفجاجا لنخرج به حببا ونباتا به ونباتاً وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفق في الصور فتأخون أخواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا انما جننا ما كانت مرصادا للضالين ما قابل الذين فيها اقابا نابطين فيها اقابا لا يذوقون فيها ولا شرابا الا حميما وغساقا الا حميما وغساقا جزاء ام فاقا انهم كانوا وكذبوا بِآيَاتِنَا كذابا وكل شيء أَحْصَيْنَاهُ كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كر عذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا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 وقذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا